وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار أحبة في الله إن حكمة الله عز وجل اقتضت أن يجعل هذه الدنيا مزرعة للآخرة ومن فضله سبحانه وتعالى على عباده أن جعل لهم مواسم تضاعف فيها الأجور فالسعيد من اغتنم هذه المواسم وتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى بأعمال تعبديه ومن أعظم هذه المواسم وأجلها على الإطلاق موسم رمضان الذي لم يبقى بيننا وبينه إلا أيام معدودات فأخي المؤمن استحضر في قلبك الآن أحب الناس إليك وقد غاب عنك أحد عشر شهرا فكر في أعز الناس عندك فكر في أبيك أمك أخيك وقد غاب عنك أحد عشر شهرا ثم بشرت بقدومه وعودته خلال أيام قلائل كيف ستكون فرحتك كيف سيهتز قلبك فرحا بقدومه ورؤيته ولقائه وهكذا المؤمن نفسه تفرح بقدوم رمضان وتتطلع إليه بشوق ولهف وكأنها عودة حبيب بعد غياب طويل إلى أحضان حبيبه المؤمن يحن لصيام نهار رمضان وقيام ليله المؤمن يمهد لاستقبال رمضان بصيام التطوع خاصة في شعبان تقول أمنا عائشه رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان وما رأيته في شهر أشد صياما منه في شعبه ان بلوغ رمضان ايها الاحبه نعمه عظمى لا يعرف قدرها الا الصالحون المشمرون لا بد ايها الاحبه من استشعار هذه النعمه لا بد ايها الاحبه من اغتنام هذه الفرصه العظيمه لانها ان فاتت كانت حصرى ما بعدها حصره وأي خسارة أعظم من أن يدخل الإنسان في منعناهم النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه على منبره في مساءله جرت بينه وبين جبريل عليه السلام حين قال له جبريل عليه السلام من أدرك رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله قل آمين. أي قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل آمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقلت آمين. أمن النبي صلى الله عليه وسلم على دعاء جبريل بإبعاد من لم ينجح في نيل المغفرة في شهر رمضان. من حرم المغفرة في هذا الشهر، ففي ماذا يرغب بعد ذلك؟ أحبة في الله. والله الذي لا إله إلا هو أحبكم في الله ولذلك أقدم لكم هذه النصيحة أقول لكم استعدوا لاستقبال شهر رمضان استعدوا لاستقبال شهر الطاعات بأنواعها صيام وقيام وجود وقرآن وصلوات وإحسان وتهجد وتراويح حسبكم في فضائله أن أوله أول هذا الشهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار في الصيام يتجلى في أنفس أهل الإيمان الانقياد لأوامر الله عز وجل فيتركون الملذات ويتركون المشتهيات ويتركون الأكل والشرب والجماع ويتحملون العناء وذلك كله من أجل ماذا؟ من أجل بلوغ درجات العلا من الرضا والرضوان هؤلاء الأخيار سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول كل عمل ابن آدم مضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من اجلي سمع هؤلاء هذه المقولة فماذا صنعوا استجابوا لله وللرسول في الحين فصاموا على أكمل وجه وصلوا على أكمل وجه وتصدقوا على أكمل وجه أحبة في الله الله عز وجل خلق الشهور والأيام والليالي وفضل شهر رمضان على سائر الشهور فاحمدوا الله سبحانه وتعالى على هذا الشهر الكريم واشكروا الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى ومن جملة هذه النعم أنه جعلكم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ومما زادني شرفا وتيها وكت بأخمص أطأ الثريا دخول تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا هذا شرف شرف عظيم فنحن أتباع محمد فلنفرح بشهر رمضان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح به ويعلن عن فرحه فيقوم في أصحابه قائلا أتاكم شهر رمضان هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم ليلة واحدة خير من ألف شهر أكثر من ثمانين سنة من حرم خيرها فقد حرم اللهم لا تحرمنا خيرها يا رب العالمين وفي الصحيحين انه اذا اقبل رمضان فتحت ابواب الرحمه وينادي مناد يا باغي الخير اقبل خطاب موجه الى من موجه الى اصحاب الذكر الى اصحاب القران الى اصحاب الصلاه الى اصحاب القيام الى اصحاب الصيام يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر انتهي, انتهي عن تركك للصلاه انتهي عن الربا انتهي عن الزنا انتهي عن شرب الخمر انتهي عن السرقه انتهي عن المعاصي صغيرها وكبيرها يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليله حتى ينقضي رمضان اللهم اجعلنا من عتقائك من النار أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه كما قلنا هذا الشهر هو شهر المغفرة يغفر الله سبحانه وتعالى فيه لعباده ولكن كيف تنال هذه المغفرة؟ بالعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وليست هذه المغفرة من نصيب من يمضي أوقاته أمام المسلسلات الهابطة والأفلام الخليعة ليست هذه المغفرة من نصيب من يسبح في بحر المعاص والآثام لن تلال هذه المغفرة حتى تتجرد من لباس المعصية وتنضم إلى قافلة الرحمة إلى قافلة البر إلى قافلة القرآن إلى قافلة التراويح إلى قافلة الاعتكاف بعدها يغفر الله لك أحبة في الله ابشروا بقدوم هذا الشهر واستعدوا استعدوا لهذا الشهر الذي هو فرصة جديدة فرصة جديدة لتنقية وتصفية وغسل النفوس من الذنوب والآثام كما يغسل الثوب الأبيض من الدنس ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا ما اجتنبت الكبائر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ويقول صلى الله عليه وسلم من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فنسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا رمضان على اكمل استعداد Allahumma beligna Ramadan ala akmal isti'dad. Allahumma irzuqna at-tuqa wal huda wal afaf. والغناء اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحومة واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم احمل المسلمين الحفات وأطعم المسلمين الجياع واكس المسلمين العرات وانصر المسلمين المستضعفين في كل مكان وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله